أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال انزلنا من السماء آية فيها عذاب وقيطان نبيه إليكاً ونلائنه قد كتبه أمر فعون وما يقضوا قرمه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم النار وبرس المرد المورون واسدعوا في هذه النعنة ويوم القيامة جزا الرسل مقصود ذلك من أنباء القرى نقسم عليه منها قائم وحقيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنباء فهم. فما أغلق عنهم آلهة التي نجعون من دون الله من شيء لما, لما جاء أمر ربك وما ذا بيهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ قرى وهي ظالمة يا اخري قل لي اخري قل لي ففي ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجلله وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم رسل إلا بإذنه فلهم شقيون وسعيد فلهم شقيون وسعيد لهم شقوق وسحيل فأمن الذين شقوا فكنا فكنا فأمن الذين شقوا فكنا لهم فيها لهم فيها جمل وشين kau di dunia tiada mati di sana. Kau di dunia tiada mati di sana. Kau di dunia tiada mati di sana. Dan tiada yang mati di sana. Allah, Allah maha وَأَنَّ الَّذِينَ سَعَدُوا ففي الجنة, فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا